لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وَأَنَّ المسرفين, وأن المسرفين هم أصحاب النير فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد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 وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَلَنْ تُمَغِّنُونَا قال النَّارِ نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قد حكم بين وَقالَا الذيينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّ مَدَعوا رَبَّكُمْ يُخَّف عََّا يَومَم مِنَ الععَذاابَ قالوا أَلَمْ تَكُتَتيِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيينَاتِ قالوا بَلَا قالوا فَدَعُوا وَما دُعَاءُكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلال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 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكير إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نترهم إن, إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي لعما والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدَاخِرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّهُ فَكُنْ كَذَٰلِكَ يُفْكُ كُلُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ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 هو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا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 يسحبون في الحميم فِي في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا فذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون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 فقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرضي تياطوع نوكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء نمرها وَوزَيََّ السَّمَا أَدُّ يَ بِمَنْصَابح وَحِف الظَّ ذَلِكَ تَقدير الععَزيِيزعَلم فَإِن عرَضُوا فَقُ ذَرْتُكُمْ صائِقَة مِمثل صائِقَةِ عاد وَثَمُودَ إِذ جاءَتهُم رُسُل إِذْ جاءتهُ رُسُلُ مِنْ بَيِْأَديهِم وَمنِنْ خَلْفِهِم أَلَّا تَبُدُ إَّ الللهَّ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 وَقالَا الذيذينَ كَفَروا رَبنَا أَرِنََّذين أَضَلناَا مِنَ الجِنِّ وَلِ سِنَجعَلهُماَا تَ تحتَْأقد مِن ادكُونَ مِنَ نَسفرَرين إِ الذيينَ قالوا رَبّونَ اللهَّهُ ثمُمَّ استْتَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَللا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنوا وَأَبِشِرُوا بالِالْجَنَّة التي كُ تُمْ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 وَمِنياتهِ الَّل وََّهَار وَالشَّمْمسُ وَالقَمَرُ لاَا تَسجددُون الشَّمْمس وَلَا لِقَمَرُ وَسجدُون لِلههِ الذي خَلَقَهُ إِن كُنتُمُ إَاهُ تَعبُدونُون فإن استْتَكْبرَرُوا فََّينَ عِدَ رَبِّكَ يُسَبِّحونَ لَ بالِالليْلِ وََّهِرِ وَهُمْ لاَا يَسْأمون.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 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب نليم ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم